إلا الله لا إله إلا الله اِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَا لَنَا رَبٌ سِوَا هُ دَارِ في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير, عفو خير وجود فارتجي دوما النضار ربنا الهادي الودود فضله من الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما النضار Allah, la illallah, la illallah, ma lana rabbum İlla Allah ılla İlla للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الوادو فضله ملء الألواح عفوه خير وجود فارتجده من رضا ربنا الهادي الوجود فضله من الوجود عفوه خير وجود فارتجده La ilaha illa Allah ma laana rabbun Allah rabb-i sevadır